اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى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 فَمَنْ شَاءَ ذكرا فِي صُحُفٍ مكرما مَرْفُوَعَةٍ مُطَنْهَرًا بَعِيْدِي سَفَرًا كِرَامٍ بَرَرًا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرًا مِنْ أَيْ شَيْءٍ خلقه. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره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 وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأم وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمرهم منهم يومئذ شنون يغني وجوهه يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوهه يومئذ عليها غضرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجارا